بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر كن فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنون تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقر في الماقور فذلك يومئذ يوم عتير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبني شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبثر ثم ادبر واتكدر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر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 ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويذذا الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض فِي والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منسرة كلا بل لا يخافون الآفرة كلا إنه تذكره